بوك تو ستون مئة مئة برسلوي الظروف وجو كاليس يشجن نيكولي حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد جووك برليا هل حصل لك مرة أن كنت في برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد؟ Хто-небудзь? Ніхто. Ахад? Ла ахад. Ахад? Ла ахад. Вы каго-небудзь тут ведаеце? А та'рифу ахадан хуна? А та'риф ахадан я тут нікога не ведаю. Ла, ла а'рифу ахадан хуна. لا أعرف احدا هنا. ياشتشي او جو ني. لم يعد. مازال لم يعد. في тут ياشتشي نا دوغا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Не nee, я больш тут не застануся Ла, лан абқа хуна лі Атвал Бататан Ла, лан абқа хуна лі Атвал Бататан Яшчэк рэхум, нічога Шэйун Ахар, ла шэй Актар Шэй Ахар, ла шэй Ахар Хоча ці яшчэ أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ не, لا، لا أريد أي شيء آخر. لا، لا أريد أي شيء آخر. Уж што شيء حصل لم يحصل شيء حصل لم يحصل وجشتيب هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا ياش غنيلة لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن اكلت أي شيء кто-нибудь ещё ما زال احد ليس من احد ما أحد؟ ليس من احد кто هل ما زال احد يريد قهوه Хэль мазала ахад юрид кхахва? Ні, больш ніхто. Ла, лэйса мин ахад. Ла, лэйса мин ахад. Зайдіте каліласка на сторонку www.book2.de і скачайте апошню версію.